بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كلبك ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاكية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من وقد جاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات من خاطئا فعصى وسول ربهم فاخذهم اخذ الله بها اننا لما طغى الماء حملناكم في الجاريا لنجعلها لكم فإذا نفخ في صور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إيم وقعة واقعا والشقة السماء فهي يوم إيم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ ترضون يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أُوتِي كتابه بنيه فيقولها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 بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أَدْرِ ما حسابيا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 مَجِيسَ سِلَةٍ دِرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَسْلُكُونَ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يُحِبُّ عَلَاءَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَنْ يَجِدَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمًا وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا مما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا